وَمَا وما تأتيهم من مِنْ من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين 118. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون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 122. فأهلكناهم بدنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 123. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين 111. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون 112. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون 117. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون 118. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله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 مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِيَّا يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إلَّا هُوَ وَإِيَّا يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ طَدِيرٌ 119. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير 110. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 129. أئنكم لتشهدون مَعَ مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما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 121. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين 122. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك 111. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا 112. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وَهُمْ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون 112. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين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 111. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون 112. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون 113. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا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 أَوْ أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين 110. إنما يستجيب الذين يسمعون 111. والموتى يبعثهم الله ثم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 119. والذين كذبوا بآياتنا صم فِي في الظلمات 110. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم اَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وتنسون مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَا هُمْ فَأَخَذْنَا هُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالْضَرَّاءِ عَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ 119. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبرسون 110. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين 111. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم 111. من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وَمَا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 112. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قُلْ لا أقُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلِكٌ إِنَّ الْتَبِعُ إلَّا مَا يُوحى إلَيْهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ 121. أفلا تتفكرون 122. به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا يقولوا أهؤلاء من الله عليهم أهؤلاء إما الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟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 129 ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم 120 وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين 121 قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم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 111. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 112. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار 121. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون 122. وهو القاهر فوق عباده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 ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُماتِ البرِّ والبحرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعُ وَخُفِيَةَ لَئِنْ أَجَنَّ مِنْ هَادِيهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 وَمَا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون 118. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت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 111. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين 112. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون 113. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم فيكون قوله الحق 111. وله الملك يوم ينفخ في الصور 112. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير 113. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما وَقَوْمَكَ إني أراك وقومك في ضلال مبين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 أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم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 117. وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين 118. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطى وكلا فضلنا على العالمين 119. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم 131. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون 132. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فَإِنَّكَ فُرَضَّ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُؤُلَاءِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُدَاهُمْ قُتَدِهِ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَآ إِنْ هُوَ إلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ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 111. تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُم وَرَأَى ظْهُورَكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي كُمْ شُرَكَاتٍ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ 111. إن الله فالق الحب والنوى 112. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي 113. ذلكم الله فأنا تؤفكون 114. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر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 انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات قوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء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 117. وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقومين 121. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون 122. بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة 114. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم 115. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل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 121. ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون 122. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وَمَا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 118 ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون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 ولتصغوا إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقتربون أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَهُ وَالَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا 119. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين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 121. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 122. فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين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 إن ربك هو أعلم بالمعتدين 122. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسلا منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 111. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا 112. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله 111. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون 112. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم, قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم 111. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون 112. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم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 111. قد ضلوا وما كانوا مهتدين 112. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات 113. والنخل والزرع مختلفا عكله والزيتون والرمان وغير متشابه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 إنه لكم عدوم مبين ثمانية أزواج من الضأن إثنين ومن المعز إثنين قل آذَكَرين حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَين أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَين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 أَمْ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا 112 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم 113 إن الله لا يهدي القوم الظالمين 114 قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه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 129. فإن كذبوك فقل رَبُّكُمْ ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 إِذْ تَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَإِن أَنتُمْ إلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ أَلَهَدَكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ مَشُوهَدَاءَ أَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَمَ هَذَا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 121. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 122. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده 123. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا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 124. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون 125. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَتَقُولُونَ أن إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّ 119. ولينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سَنَجزي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدُقُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إلا أن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل تظرون إن منتظرون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 119. فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قُلْ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم ثم إلى ربكم رجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللي يبلوكم في ما تأكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.